أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان جواب قومي إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله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 قد جاءتكم بينة من ربكم الْكَيْلَ الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس وَلَا ولا تفسدوا في الأرض بَعْدَ بعد ذَلِكُمْ ذلكم خير لكم إن كنتم مِنِّن وَلا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُرْغَدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ بِهِ وَتَبِغُونَهَا عِوَجَا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَسَّرَكُم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وان كان طائفة منكم امنوا بالذي ارسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا, فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين